أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <سؤال> كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى اتتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا فجاءها بأسنا بياتا ق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 قال ما منعت ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من قين قال فاثبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم مبعثون قال إنك من المنطرين قال فبما أغويتني لأبعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذهوماً ادْخُلُوا هَذِهِ الْجَنَّةَ لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَهُمْ لَأَمْلَنَا نَجَهَنَّمَ مِمَّنْ كَذَّبَ بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تقربا هذه الشَّجَرَةَ مِنَ الظَّالِمِينَ فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما هوري عنهما من سوآتهما وقال ما لهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فَلَمَّا لَقَى الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُ مَا سَوَّاهُ هُوَ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمَّا نُنَهْكُمَا عَنِ الْجَنَّةِ وَأَخُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ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 قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا وريسا وآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون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 قال دخلوا في أم من قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمّة لعنت أختها حتى إذا داركو فيها جميعاً قالت أخرىهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلنا فآتيم فآتيم عذاب ضعف من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون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 قال الملأ من قومه إنا نراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكن لي رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلموا من الله ما لا تعلمون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 سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجينا هو معه برحمة منا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 هذه ناقة الله لكم آية فذروها فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بصوئٍ فيأخذكم عذاب أليم.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 فعقر الناقه وعتوا عن امر ربهم وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين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 i la kumlata tuner i jana, shahua tamien, donin, nisa. بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطارا انظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدينة أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة بكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخس الناس ولا تبخس الناس أشيائهم ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها ذلك خير لكم إن كنتم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 سراؤ فاخذناهم بغتة فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن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 وَنطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القران قص عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل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 وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لا أجر إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إنما أن تلقى وإما أن نكون نحن الملقين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 قال فرعون آمنت به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكرون مكوتهم في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لا أصلبانكم أجمعين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 فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولمّا وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنا لك لإن كشفت عنا الرجز لنؤمنا لك ونرسل معك بني إسرائيل فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُونَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ فَتَقَنَّا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَأَرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِنِ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا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 قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبّر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم قوم يسونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم أتنا موسى ثلاثين ليلة واتمناها بعشرة فتم فتمميقات ربي فتمميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ سَالِمِيّ قَائِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَٰكِن انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَوُوا وَخَرَّ مُوسَى صَعِيقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُوَتُ إلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي صَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِهِ وَبِكَلَامِهِ فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظته وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوته وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين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 قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويؤفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه ربنا أسف قال بسماء خلفتموني من بعدي قال بسماء خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم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 وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الْرَاحِمِينَ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَعْنَالُهُمْ وَغَضَبٌ بِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْسِ الْمُفْتَرِينَ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 ويحل لهم الطيبات ويحل لهم الطيبات ويحرب عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأولال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل مع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 نبي الأم الذي يؤمن بالله وكرماته ويتبعه ويتبعه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمته يهدون بالحق و يعدلون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 وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون فلما عتو عم ما نوه عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسين وإذ تأذن ربك لا يبعث عليهم إلى يوم القيامة ما يسومهم سوء العذاب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 حقهم بهم خذوا ما آتيناكم بقوته وذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلا شهدنا ان تقولوا يوم القيامه اننا كنا عن هذا غافلين او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكننا ذريه من بعدهم افتهلكنا بِمَا بما فعل المبطنون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 اَمَثَلَنَّ الْقَوْمَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ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 اَلسَّمَاءُ الْأَسْمَاءُ فدعوه بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سيجزون مَا كَانُوا يعملون وَمِنْ مَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِيَ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 Jesaluna kan isa ati aya na mosa, hol inna ma ilmohin da hobby. Kul إنما علمها عند الله, ولكن أكثر الناس لا يعلمون Qul لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوق ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوق إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَت حَمْلًا خَفِيفًا فَبَشَّرَتْ بِهِ فَإِذَا هُوَ فِي ذُؤْبُلٍ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا رَبَّهُمَا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا فلما آتاهما صالحا جعلا له شركا فيما آتاهما فتعالى الله أما يشركون أَيُشْرِكُونَ ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستقيون لهم نصرا ولا أنفسهم يرون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 أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ أَمْ لَهُمْ أَيْنٌ وَبَصَرٌن بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ اكِيدُونْ فَلَا تُنْفِقُوا إِنَّ وَلِيَّ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا اسْتَطِيعُونَ نَصْقَهُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ وَإِن تَدْعُوا مِنَ الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ودلوا امور بالاقف واد الجاهلين وان ما ينسغ بن الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذكرون فايلاهم وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بعات قالوا لو لجت بيتها قل إنما اتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربك وهد هذا بصائر مِنْ رَبِّكُمْ وهد ورحمة لقوم يؤملون